بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى آثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا ولبئس ما شرب أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون شرحنا هذه الآية مقال الإمام بن كتير رحمه الله تعالى وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف فاعل يستدل هو من قد يستدل بقوله من ذهب إلى تكفير الساحر وفي بعض النساء استدل وقد استدل لكن الأفضل وقد يستدلوا لأنه ذكر الفاعل قال كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف وهذا في الحقيقة قول الصحابة رضي الله تعالى هم ولا يعلم لهم مخالف فلا ينبغي إذن ولوج هذه المسألة من المتأخرين وتدرس يعني هذه المسألة ما تبدأهاش انطلاقا من أقوال الفقهاء في كتوبهم وإنما ترجع إلى آثار الصحابة إذا لم يعلم لهم مخالف فلا داعي لذكر الخلاف في هذه المسألة لأنه قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة بنت عمر وأبي موسى الأشعري وقيس بن سعد وغيرهم وهو مذب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وإن كان الفوقهاء يذكرون في كتبهم الخلاف في تكفير الساحر ويعزون القول بعدم تكفيره إلى أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور يفصل يقولون لا شك أن السحر من الكبائر والموبقات فينظر إن كان السحر الذي يستعمل يشتمل على كفر يكون الساحر قد كفر وإن لم يكن مستعملا ومشتملا على كفر فلا لا يكفر يكون مرتكبا لموبقة من الموبقات ويعذر وهذا مبني على معرفة كيفية الدخول إلى السحر ذلك القرطب رحمه الله نراه في تفسيره يونيط الأمر يربط الأمر بأهل الصناع الاختصاص الذين لهم دراية بالسحر يعرفون كيف يصير الساحر ساحرة قال فإن قال أهل الصناع بأنه يستحيل أن يكون إنسان ساحرا حتى يكفر وهو الظاهر الذي صرح به من تاب من السحرة في كل زمان يذكرون أنه من المحال أن يصبح ساحر ساحرا إلا إذا تلطخ وتدنس بأوحال الشرك والكفر فكان القول الحق هو ما ذهب إليه الصحابة وهو أن الساحر يكفر بتعاطيه السحر ولا داعي لأن ندرس هذه المسألة انطلاقا من كتب الفقهاء لأننا سنجد ذكرى الخلاف فيها وينبغي أن نأخذ بما ذهب إليه الصحابة هذا الملخص تعاذي المسألة قال وقد يستدل بقوله إلى آخره من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن إمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه بمعنى لا يرد علينا إشكال إذا حكمنا بكفره فيكون حده القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن يبقى الإشكال عندما لا يكفره فقال يضرب عنقه حدا لا, لا كفرا إذن فلم يختلفوا في قتله اللهم إلا أن نرى بعض الفقهاء أيضا يذكرون تفصيلا في توبة الساحر فهؤلاء لا شك يقولون يستتاب إلا قتل لكن الآخرين يردون عليهم يقولك السحر مبناه على الخفاء حتى لو ادعى أنه تاب أن لنا إدراكوا توبته فهو أمر خفي لا ندري توبته فيقتل وتوبته إلى الله عز وجل يكيلون توبته إلى الله فالخلاصة أن ابن كثير رحمه الله يذكر الاختلاف في هذه المسألة انطلاقا من كتب الفقهاء لكن لو درسنا هذه المسألة انطلاقا من آثار الصحابة لا نجد اختلافا بينهم في تكفير الساحر وعليه فيضرب عنقه فإن لم يكن قد تاب يكون عنقه قد ضرب كفرا وإن تاب في ذاته فيكون عنقه قد ضرب حدا وتوبته إلى الله تبارك وتعالى الآن صار يستدل طرب عنق الساحر من الآثار قال لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان هو بن عيين عن عمر بن دينار أنه سمع بجالة بفتح الباء بجالة لأنه في بعض النسخ تجدها بجالة وهذا خطأ إنما يرجع في هذا الأمر إلى المحدثين كيف ضبطوه ففي تحقيق المسند نجد ضبطه بجالة بن عبدة بفتح العين والباء والدل بن عبدة أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر يقصد من النساء لأنه يكثر في النساء هذا الجمع خاص بالنساء فواعد أو لغير العاقل ولا شك أن المقصود هنا النساء فقتلنا ثلاثة سواحر فيستدل بهذا الأثر على الصحة مذهب من قال الساحر يضرب عنقه زد وأنه لا فرق بين المرأة والرجل في قتل الساحر لأن الحنافية على أصله بالمعروف الفقه أنهم لا يقتلون المرأة المرتدة يخصون حديث من بدل دينه فاقتلوه يقولك هذا يخصص منه المرأة فلا تقتل المرتدة ولكن الحديث عام بديلالة اسم الشر يفيد العموم من بدل دينه فاقتلوه فلا يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحد وهذا الآثر يخدم قول جمهور العلماء أنه لا فرق في قتل الساحر أن يكون ذكرنا وأنثى إذن هذا الأثر الأول وهو حديث صحيح أثر صحيح سفيان هو ابن عيين عمر بن دينار من الثقات بجالة بن عبد هذا من التابعين الثقات وكان كاتبا لأحد ولاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكان كاتبا لماذا قال لك أتانا كتاب عمر لأنه كان الكاتب مسؤول عن الديوان وقد قال الشيخ شاكر رحمه الله يسناده صحيح قال ابن كثير رحمه الله وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهذا في الحقيقة وهم من أوهام ابن كثير رحمه الله إذ الحديث إذا رجعت إلى الصحيح البخاري لا نراه يذكر أصلا حد الساحر في المساء نما يذكر حديث بجالة هذا من عبد وليس له إلا حديث واحد في البخاري هذا ليس له حديث آخر في البخاري لذلك بعض الان يقول هذا الحديث صحيح إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا بجالة بن عبدة فهو من رجال البخاري فقط ولكن هذا الحديث كنت ترجع للصحب البخاري تراه يذكر مسألة يذكر جزءا من كتاب ابن كثير لما شاف نص أو شيئا أو جزءا من نص هذا الكتاب ظن أن الكتاب في البخاري كله لا في البخاري واش هي المسألة التي يذكر الإمام البخاري عن بجالة بن عبد هذا يقول لك أتان كتاب عمر وفيه أخذ الجزية من مجوس هجر المجوس اختلفوا فيهم لماذا؟ إنما تأخذ الجزية عن أهل الكتاب هذا هو المشهور ولكننا نرى عمر بن الخطاب قد كتب إليه كتابا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجزية من المجوس بأثر ضعيف سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المنع لا في النفع أهل الكتاب أهل الذمه يجوز اكل ذبائحهم ومناكحه نساءهم واخذ الجزيه عنهم هذه سنة أهل الكتاب كي قال فيهم سنة أهل الكتاب تاخذ الجزيه وتأكل ذبائحهم وتنكح نسائهم قالك لا سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم علاش هذا في النفع ما ندوش من عندهم الأكل الذبائح ونكح نساء هذا نفع بصح في الدفع. لا نمس دماءهم لماذا فيه شبهة ويقال ان المجوس خاصة أتباع زراداشت طائفة زراداشتية يدعون أن زراداشت هذا كان له كتاب من السماء يدعون أنه كان نبيا فللشبهة احنا وش عندنا قاعدة في الشرع إدراء الحدود بالشبهات إذا فيهم شبهة أهل الكتاب شبهة أهل الكتاب هذا قول وبعض أهل العلم يقول لك هذا القول مبني على تخصيص الجزية بأهل الكتاب لكن من قال وهو الصواب أن الجزية تأخذ من أهل الكتاب نصا وجوبا بالقرآن وتأخذ من غير أهل الكتاب باجتهاد الحاكم إذا رأى المصلحة في هذا يعني لو الآن نبي صلى الله عليه وسلم ونرجع للسنة صح مسلم أخذ الجزية من مشرك البحر وين الإشكال إذن يجوز أخذ الجزية من المشركين لكن ليس وجوبا وليس دينا مطاردا إنما هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم إذا رأى أنه يأخذ الجزية فلا بأس من المشركين على هذا القول لا دعي للدعاء أن المجوس لهم شبهة كتاب وندخل في هذا التفصيل فنقول إذن هذا الحديث في البخاري أنه وصلا كتاب عمر وشكري يتكلم بجالة بن عبدة فيه فقط هذا في البخار أنه تؤخذ الجزية من مجوس هجر في رواية الأخرى من خارج الإمام البخاري ذكروا الكتاب بطوله أتان كتاب عمر فأمر بأخذ الجزية من مجوسي هاجر وأن يقتلوا كله ساحر وساحرة ابن كثير هنا أوهم لما كان جزء من الحاديث في البخاري جعل الحديث كله في البخاري يقولوا لا لا الأمر بقتل الساحر والساحرة ليس موجودا في صعب بخاري فهذا من أوهامه حتى بعض المؤلفين الذين اعتنوا في المعاصرين اهتن بجمع أوهام بن كثير لم يذكر هذا فاته ذكر هذا قال وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحارتها جارية لها فأمرت بها فقتلت الحديث لا حفصة أن سحارتها جارية هذا يرويه الإمام مالك في الموطأ ويقول لكم بلاغنا وأنتم تعرفون أن بلاغة مالك لا يعول عليها الشافعي رواه في المسندة وقال لك أخبرنا. كيف كيف الآن استدل بحديث يقول لك فيه الشافعي أخبرنا لازم تذكرنا السند لكن لما تتبع من وصله تجد أن البيهقية وصله وعبد الرزاق في المصنف وصله وغيره من أهل عبد الله بن إمام أحمد أيضا وصله لذلك صحح العلماء إسناد هذا الحديث لا غبار عليه لذلك صححه أيضا الشيخ شاكر رحمة الله عليه إذن حديث حفصة سحرتها جارية فأمرت بقتلها من أمرت بقتلها؟ هي أمرت ابن عمها زيد عبد الرحمن بن زيد تعرفوا أن عمر الخطاب له أخ يسمه زيد بن الخطاب وعبد الرحمن بن زيد بن خطاب هذا الذي تجدونه في تفسير الطاباري من كثير يعني من أعلى من الناس بالتفسير عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هو الذي قالت له حفصة اقتلها فقتلها فبلغ الأمر عثمان بن عفان فغضم لا والحق ولا لا لا والحق أن يغضم لأن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم أو من نابعا الحاكم سلطة تنفيذية التي تقوم بالحدود نعمل الفقهاء ترقل هذا المسأل هل يجوز لغير الحاكم أن يقيم الحاكم أجاز إقامة حد واحد لغير الحاكم وهو جلد الزانية الأمة الزانية أو العبد الزاني السيد له أن يجلد عبده الزانية وأمته الزانية له ذلك أكثر الفقهاء على هذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجلدوها فإن عادت الثانية فاجلدوها وبعضهم يقول لا اجلدوا خطاب لعموم الأمة لكن أكثر الفقهاء يقولون يحق للسيد أن يجلد, يجلد أماته أو عبداه عثمان غاضب فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال له ولما تنكر على امرأة سحرتها جاريتها أن تقتلها فسكت عثمان عفان رضي الله عنه. إذن هذه القصة صحيحة قال وهكذا الصحى أن حفصة أم المؤمنين سحارتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الإمام أحمد بن حنبل صحى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى التلميذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جند بن الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وفي نسخة ضربة بالسيف والحديث سنده ضعيف لكن عليه العمل من أين عارفنا أنه عليه العمل؟ إجمع الصحابة إجمع الصحابة أنهم كانوا يفتون بكفره وبقتله قال ابن كثير ثم قال لأنه هنا أعز الحديث إلى الترميذي ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفة هذا الصواب الصحة موقوفا على جندب الأزدي قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا والله أعلم وقد روي من طرق متعددة لماذا يقول وقد روي من طرق متعددة؟ لمعرفتنا أن الحسن البصري مدلس فإذا قال عن لا يصح حديثه إلا إذا صرها بالتحديث ولم يسمع من أحد من الصحابة إلا سامورة بن جندب إلا سامورة بن جندب حديث العقيقة أي لم يسمع من سامورة بن جندب كل أحاديث هو هذا حديث ضعيف, هذا ضعيف لكن شوف بن كثير وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة هذا الطرق متعددة تجد سندها في سنن البيهقي رحمه الله يرويها عن أبي عثمان النهدي بسنة صحيح إذن لا يشك العلماء في صحة هذا الآثر فهو جيد هذا الآثر رائع موقف الصحابة من السحارة شو يقول لك وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبا كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالحي المهاجرين جاء تصريح باسمه من هو جندب الأزدي هذا الذي سبق الحديث عنه فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه أي مخب سيفه بثوب جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحي نفسه وتل قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تلصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم وقال الإمام أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارث قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم ذكرين تفصيل الذي ذكرناه قبل قبل قبل أكثر الفقهاء شي يقوله ينظر إلى أصل السحر إن كان السحر طريقه الكفر كفر وإن كان طريقه غير الكفر لا يكفر وإنما يعزر الشافعي رحمه الله يقف في الساهل يقول لكم والله أعلم إن كان شركا يقف في هذا فهنا لا شك أنه من أجل توقفي هذا رح يقول لك حديث آثار عمر وحفصة وجندب يقول لك هذو كانوا كفروا هذو يحمل على أنهم قتلوا لأنهم كفروا قلنا قرطه بك قال كلام طيب يرجع إلى أهل الصناعة يرجع إلى أهل الصناعة أي الذين درسوا قوانين السحر أو كان ساحرا فتا فهذا يرجع إلى قولهم فإن قالوا لا يتلبس الإنسان بالسحر إلا إذا كفر فيحكم على الساحر أنه كافر وهذا الذي يصرح به أهل الصناعة جريا على قول القرطبي رحمه الله طبعا اختلفوا في قتل المرأة الساحرة قلنا الصواب تقتل الحديث واضح من بدل دينها فاقتلوه أثر الصحابة قتلنا ثلاث سواه اختلفوا في الساحر الذمي الساحر من أهل الذمة مستحيل تقول إذا كفر هو من له الكافر لكن حده هل يقتل اختلف الإمام مالك يقول لا يقتل وهذا أقوى لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحره الأبيض بن العاصم ولم يقتله فكان الملخص قال لا يقتل الساحر الذمي إلا إذا قتل بسحره فإذا قتل بسحره يقتل لا من أجل السحر ذاته ولكن من أجل القتل فهم هذا فصل حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء تذكرون في المجلس السابق قلنا من يعتقد أن الساحر يستطيع أن يغير إنسان إلى حمار أكثر لأن الخلق بيد الله لكن الله يجري الخلق عندما يقول الساحر تلك المقولة هذا في حق خاصة السحارة كما سيحدد الجهة وغيرهم لكننا نظن أن ما نراه اليوم إنما هو مجرد تعامل مع الجن مع الجن يتعاملون مع الجن فلا شك أنه يطير به ما أسهل أن يطير الساحر إذا كان الإنسان المرقي كي تبدأ ترقيه أحياناً يطير يسكنه جن طيار جن الطيارون وكين الغواصون وكين لا شك أنه يطير يمكن أن يطير بالإنسان فكيف لا يطير بالساحل يمشي على الماء بإعانة الشياطين له وما الذي يعجز الشيطان أن يتصور بصورة الساحل ويقسم نفسه ونصفين ويتصور بذلك ما الذي يمنعه فإذن وحن نقوله ليس دائما. يظهر الله تعالى السحر على يد الساحر يعني بمعنى يحييه الله يحيي ذلك الميت بفعل الساحر أو يقلب الإنسان حمار بفعل الساحر الله هو الذي يقلب لكن بسبب الساحر شي دائما يمكن يكون أغلبه تخييلا ليس له حقيقة قال إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارن به من أحد إلا بإذن الله فإذا كانت تفرق بين الزوجين لا تحدث إلا بإذن الله فكيف بغير ذلك من خوارق الأعداد ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عامل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة ثم قال بعد هذا يقصد الإمام الرازي الرازي في تفسير مفاتيح الغيب بالغ بعض العلماء الناقيدين في علم القرآن قالوا فيه كل شيء الكتاب إلا التفسير يعني إذا خاض في مسألة طبية أتى بصفحات عديدة في مسألة السحر أطنب الرازي لي الكتاب الرازي أطنب أطنب وأسال الحبرة كثيرا في مسألة السحر ولا تعجب لأن لديه هو كتبا في السحر لديه كتب في السحر سيذكر ابن كثير رحمه كتاب له السر المكتوم وعنده كتاب آخر اسمه المطالب العالية فهو يطيد في مسائل السحر بكم للرازي التهم بالكفر لأنه يتعاطى السحر توهي ما بهذا لذلك يوطيل هو الآن رح يتكلم كثيرا في السحر لأنه له مؤلفات قال بعد هذا يقصد الرازية المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا بمحظور عرفت لماذا الرازي أصل أصلا, أصلا فما شاء عليه ألف كتابا في السحر تصوره في أنواع السحر وطلاصم وعقد و أشياء يعني للأسف الشديد ما كان لو ينبغي أن يفعلها قال اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعالى ابن كثير إذا ذكر كلام رازي ليرد عليه تقول لماذا ابن كثير يذكر وسيذكر وسيذكر أشياء عنه ليرد بعضها وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عرفتوا لماذا الإمام الحافظ بن رجب ألف كتاب فضل العلم السالف على الخالف من أجل هذا لأنه شاع في ذلك الوقت كلم الرازي يعني ليس سهلا الرازي موش سهل إنسان يعني طارد قولها هكذا في ذلك الوقت إنسان يعني له عقل كبير وخاض في الفلسفة وخاض غمارها بلع الفيلسوف ولم يستطع قيئها كان يرد الشبهات نقدا ويرد على الأسف الشديد يعني كان كتابه مليء بالاخطاء الآن لما تشوف الرازي يستدل بقوله يقول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ادخل العلم هذا الشرعي نزل عليه نزلوا عليه تعلم السهر الحافظ نور اجم دار كتاب فضل العلم السارف عن الخالف يذكر العلم المحمود والعلم المذموم العلم الواجب العلم المستحب العلم المكروه ويركز كثيرا على الفلسفة والسحر لذلك طارد تتقوش بهم نراجب يذكر حاجة معلومة من الدين أنها كفر السحر لأنه عاش في واقع تأثر بكلام رازي ربما خاض الناس غمار هذا السحر واليوم صار السحر اليوم له قنوات له قنوات وشعوذة وغير ذلك قال ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة وهذا الكلام فيه نظر من وجوه لا أحد أدب تعبني كثير هذا الكلام فيه نظر وسيرده سيقصفه ولكن الأدب فرد وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح شرعا إن انا به ليس بقبيح عقلا فمخارفوه من المعتزلة يمنعون هذا المعتزلة لديهم أصلا التحسين التقبيح العقليان يقول لا قبيح إلا ما قبحه العقل ولا حسن إلا ما حسنه العقل قال إن أنا به ليس بقبيح عقلا فمخارفوه من المعتزلة يمنعون هذا يعني يرونه قبيحا عقلا وإن عانى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة التبشيع لتعلم السحر أي حكم عليه بالبشع وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ماشي هذا في الحديث هذا في الحقيقة ليس في الصحيح كنت تسمع في الصحيح واش تقصر بخاري أو مسلم هو ليس في صحيح بخاري ولا في صحيح مسلم وإنما هذا الحديث في سنن الترمذي وغيره من السنن ما هو الذي في الصحيحين في من أتى ساحلا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا هو الذي في الصحيح وهذا نبه عليه صاحب التنبيهات والأوهام التي وقع فيها ابن كاتير من أتى عرافا فسأله عن شيء من أتى عرافا فسأله فصدقه يكفر هذاك يكفر هذاك في سنة الترميذة ذابر الساحل بمجرد الذهاب وتسأله لم تقبله صلاة أربعين يوما إن صدقتاه فقد كفر هنا الحديث واضح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر هذا الحديث ضعيف ذكر في الحاشية أن فيه عباد بن ميسر وهو لين الحديث وفيه انقطاع أيضا بين الحسن وأبي هريرة فالحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور إذن هنا هذا الحديث ضعيف وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك أو ينقض في كلام الرازي ولا محظور اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وإن نصوصهم على ذلك؟ اشترض رائع أو يقول اكتفق المحققون أين هي نصوصهم؟ ثم إدخال علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي ولما قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه شوفها صار يرتقي الرازل معلول لا محظور في غرب العقل. لا محظور تفهم باللي جائز بعد ابتفاق المحقيقين وبعده واجب ولما قلت إن هذا منه ثم تلقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا يعني معرفة القرآن بأنه معجز هذا لا يتوقف على معرفة السحر ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين بين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله أعلم يعني رد من ابن كثير رحمه الله تعالى من وجوه ما رأى أنه رد على كل فقرى ذكرها الرازي رحمه الله ثم ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية هنا سيطيل في ذكر ما لا نحتاج إليه هذه الفقرات يحتاجها الساحر لا هناك أشياء سيردها سيرد عليه فيها وهناك أشياء سيسكتوا عنها ثم ذكر أبو عبد الله الرزي أن أنواع السحر ثمانية الأول سحر الكلدانيين والكسدانيين في نسخة الكشدانين بالشين الكسدانيين بالسين ولا يضر وجود النسخ سواء عند ابن كثير هنا الكشدانيين أو عند ابن تيمية رحمه الله في رضيه على الرازي وغيره يقول الكش بالشين لا يضر هذا لماذا؟ لأن العرب إذا أدخلت اللغة الأعجمية إلى لغتها وكانت فيها سين يبدلونها شينا ومنها قولهم عن السروال شروال سراويل شراويل ومنه على قول وهو ضعيف لكن احنا نذكر التنظير ولو بأشياء ذهب إلي بعض العلماء وقولهم عن الشام أنها نسبة إلى سام بن نوح وهذه القول ضعيف لكن احنا نوجه قولهم قال وإن العربة إذا أدخلت الكلمة التي في ياسين ترجع الشين فقالوا سام شام والصواب أن الشام ما سميت شاما إلا مأخوذ من الشام لهو الشمال واليمن من اليمين لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن شمالها وانت تقول نظرت أيمن مني والشام سميت لأنها عن شمال الكعبة واليمين أن واليمن سميت لأنها يمين الكعبة الآن سحر الكلدانين باللام والكلدانيون تحدثنا احنا عن بابل بابل العراق وبابل هذه التسمية بيش تعرفوا بلي تلك العقائد كلها كانوا يعظمون الكواكب لأن بابل حسب البابل التراسات التاريخية يقولون إن بابل هو أحد أسماء المشتري جوبيتار جوبيتار ذكركم بشكل إله الرومان جوبيتار هو المشتري ويسمونه بابل بابلون مارس إله الحرب شفنا ديك المرة أوقيانوس لوسيو إله الذي تجسد فيه تجسد في صورة رجل البحر تجسد في صورة رجل قديس وعظموه وعبدوه وغير ذلك والكلدانيون هي التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام ولد بينهم ولد في قرية أور أور كلدان أور كلدان يعني نسبة إلى كلدان الكلدانيون هم الذين كان منهم بخت المشهور الذي هدم بيت المقدس كانت إمبراطورية عظيمة هل الكسدانيون منها فرع منها أو هي نفسها هذا تبحثون في مقارنة الأديان هما لي يقول لكم هذا أمر ليس من اختصاصينا كان يقول الكسدانيون هم الكلدانيون كان يقول لك الكسدانيون فرع من الكلدانيين المهم القاسم المشترك بين الكلدانيين والكسدانيين أنهم عبادت كواكب يعبدون الكواكب فأرسل إليهم إبراهيم عليه السلام فإن صح هذا القول بأن الكلدانيين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام نبط القولة بعض المؤرخين يقول لك الكلدانيون تأسسوا بأمبراطوريتهم في ستميات سنة قبل الميلاد قلوا إبراهيم عليه السلام بينه وبين ميلاد عيسى عشرة آلاف سنة على الأقل يقول سحر الكلدانيين والكسدانين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة هلأش يسموها المتحيرة؟ لأنها السيارة نحن نسموهم كواكب السيارة من صغرنا احنا نقرأ الكواكب السيارة هذا يسموه كواكب السبعة المتحيرة نحن وش كنا نعرفه ونحن صغر أن الكواكب السيارة تسعة سبعة. بكري كان يقول سبعة غير كيما في 2006 كان الاتحاد العالمي الاتحاد العالمي لعالم الفائدة قدروا مؤتمر في 2006 خرجوا بنتيجة بخلع اسم الكوكب عن بلوتو الكوكب معروف بلوتو كان من ضمن المجموعة الكواكب السيارة نحاول لقب الكوكب <تصفيق> نزعل لقب الكوكب قال لك لصغاره شحالوا لو عن الكواكب إذن؟ ثمانية. لا يستبعد أن يأتي عليهم زمان آخر ويزيلون كوكب آخر ونرجع لقول علماء المسلمين بأن الكواكب السيارة سبعة التي اعتبرها العلماء الاقدامين سبعة تشوف كلام العلماء الاوائل يعني له قوة احنا نقوله الان الكواكب التي يدعنا السيارة يثمانية في مجراتنا طبعا لكن يمكن ان يأتي دراسة تأتي دراسة اخرى تنزع الكوكب هذه عن كوكب اخر فعلم الفلك يفيد في مسائل الفلك يفيد في مسائل مهمة جدا خاصة في تقرير العقيدة الاسلامية من يهل كأن إنسان ينشط ويجمع هذه المب... الاكتشافات العلمية كيف تخدم العاقيدة الإسلامية ودي مشروع مهم جدا لماذا؟ تاكيد قرى باللي كاين كوكب عطارد مثلا. سنة نتاعه كم؟ 88 يوم في كوكب آخر داخل ضرب التبانة ما خرجناش المجرة أخرى داخل ضرب التبانة شو شوي صرا؟ ناهيك عن ملايير المجرات كاين أكثر من مليار ملايير المجرات مثل ما الكون واسع جدا تصيب كوكب اخر وش يقول لك يقول لك اليوم نتاعو يساوي بايامنا 65 يوم وش يفكركم هذا وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدوها اذا كان في كوكب هنا قريب لينا داخل مجموعاتنا اليوم الواحد يساوي 65 يوم تولي تقرا هذه الايه عادي صح هذه الاولى تقرا الايه وان را يوم عند ربك 1000 سنه بما تعد انت تولي تفهمها وش هي القاعده كي نخرجوا انسى الزمن والمكان الحسابات تاع الزمن والمكان المقادير اللي عندك للزمن والمكان انساها ضعها تحت قدمك يتغير مفهوم الزمن ويتغير مفهوم المكان وهذا يخدمك في عقيده نزول الله عز وجل الى السماء الناس يطرحوا تقولوا ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا الاخير من الليل يقول بصح يضل نازل لأن الثلث الأخير عندنا هنا في هذا الوقت ثم غير يروح الثلث الأخير من عندنا يذهب الثلث الأخير إلى بلد آخر فيظل الله نازلا قلوا أنت قسط الخالق على المخلوق قسط الخالق على المخلوق تقولوا ألا تعلم اننا. أن الله يخاطبنا بالزمن الذي هو عنده زمن ما نقدره وشحنا نعرفه قالك الثلث الأخير من الليل الذي تعيشونه لكنه عنده شيء لا نتصوره لا نستطيع أن نتصوره أو نفهمه علاش؟ لأنه خارج عن كوكبنا خارج عن حد عقورنا فهذه المسائل منها إنسان تخدم العقيدة إما أن تزيدها يقينا وترد بها على شبهة تقولوا يا بني لا تقس المخالق على المخلوق علاش؟ إذا كان عطارد لا نقسه بحسابات الأرض فكيف نقس خالق عطارد بحسابات الأرض؟ فلذلك العلم يزيد الإيمان يزيد ويخليك تتشبث بالنصوص تقول النصوص هي صحيحة العقل لم لا يدركه أحيانا لأنه قاصر مخلوق وسيأتي سنريهم آياتنا في الآفاق ستأتي أشياء تثبت هذه النصوص قال الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر نحن نقول ما زالوا يعتقدون ذلك حتى أبناء المسلمين وقعوا فيها ذكاء تبع الأبرج حظوا كافليهم وشيقوا للدلو وشيقوا للسرطان مرجتعك وشيقوا يقول هذا كله النجوم قال وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام مبطلا لما قالتهم وردا لمذهبهم وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبات الشمس والنجوم هذا الكتاب الذي ذكرناه قبله قليل أنه عمل ضجة بين العلماء هذا السر المكتوم فيه ذكر أنواع السحر وتفاصيل السحر والطلاسم حتى يذكر طلاسم كلمات لا نفهمها غير مفهومة ويفصل في هذا فالتهم بالسحر لأنه كان يخذ هذا السحر هل هذا الكتاب صحت نسبته إليه لذلك اسمه ويقول ابن كثير وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه هذا أدب منه رحمه الله بنوقيم أيضا في اغاث اللهفان يقول منسوب إليه يقول في كتابه المنسوب إليه لكن ابن تيمي رحمه الله من أشد العلماء ردا على الرازي أحيانا يلمح أحيانا يقول كما قال بعض المصنفين المشهورين ألف بعض المصنفين المشهورين كتاب سر المكتوم باينا أحيانا يلمح كما فعل في اقتضاء الصراط المستقيم والرسالة الصفضية ما صرح باسمه لكن في مجموعة الفتاوى وفي التعارض العقل هو قال كلام شديد فيه فقال وصفه هو مؤلف الكتاب الرازي وسمه ينسب كي كتب الكتب الاقداميين ما يقولوش الرازي دائما ما يقولوش دائما يقولو ابن الخطيب ابن الخطيب بن الخطيب فشدد النكير عليه وقال وقد وقع في شركيات وكفريات ونحن ذلك الذهبي رحمه الله يقول في الميزان ولو كتاب السر المكتوب وهو كله سحر أشد الناس تعصبا على الذهب هو السبك معروف السبك تلميذ العاقلي شيخه رد عليه هذا المقال في ترجمة الشافعية ربقات الشافعية الكبرى رد عليه هذا قال بل هو بريء من هذا الكتاب ولو, صح نسبته ولو صحة نسبته إليه لم يكن سحرا حقيقة شو ذلك التعصب معنا كي تقرأ الكتاب تتعجب منه تقرأ منه شيء قليل تتعجب تقول هذا ليس سحرا السبك يقول هو المنسوب إليه ولو صحت نسبته إليه فهو ليس سهل. أننا نتعامل مع النصوص هكذا. قل هذا الحديث الضعيف فإن صحفه هو حق. النصوص اللي نتعامل معه هكذا. مش شخص. شخص قد يخطئ. إذن الرازي اختلفه في نسبة الكتاب إليه. لكن احنا نرجع. ما نرجعش لابن تيمية عليه. ابن تيمية, على. تيميه يقول متحامل عليه. مخالف له في العقيدة وفي غير ذلك. نرجع إلى الأشاعر. ابن خليكان. ابن خليكان معروف بأشعر. القفطي اشعاري الصفضي أشعاري كلهم نسبوا الكتاب إليه مباشرة يقول لكم وهذا هو من تأليف الإمام الرازي وكاين واحد معاصر سوري من حلب عنده رسالة ماجستير طبيع الكتاب في عام 63 وقال توفي بعده بعام في عام 28 سنة ألف أعظم كتاب عن الرازي في الوجود اسمه آراء فخر الدين الرازي الكلامية ومؤلفاتهم تخيل انت تجمع القام واللفات الرازية هبك شما انت تقرأ تفسير كامل تقرأ المطالب العالية وقرأ له حتى هذا السر المكتوب <تصفيق> قرأ له كل الكتب تاو وبيّن من الكلامي وأكّد نسبة الكتاب إليه هذا أشعارية واسمه محمد صالح بن زركان هذا دار ضجك يألف الكتاب وكل دمشق حتى رسلته جامعة دمشق إلى مصر تكريما من جمال عبد الناصر رسالتها أعظم رسالة والتي فاتت في ذلك الوقت عن الرازي والسرعة إنسان أنا حملتها كي تقراها تشوف الإنسان أحاط بكتوبه وبيّن أراءه الكلامية رائعة هذا القول من أشعري ومتعصب يعني على السلفية متعصب على ما يسميه وهابية ومع ذلك نسبه الكتاب إلى الرازي لما, لما تقرأ نتابعه لما تقرأ مقدمة الرازي والصبف الحمد لله كذا وكذا سطر سطرين الحمد لله وتناع عليه ثم قال وهذا كتاب في السحر أضعه مع التبري منه إن خالف الدين فمنهم من قال تبرأ مما فيه هذا لي دافوا عن الرازي تبرأ مما فيه فلماذا تنسبونه إليه سبحان الله هل يعقل أن إنسان يكتب كفريات ويكفي أن يقف في أول الكتاب وأنا بريء من هذه الكفريات هل يعقل هذا يقبل لا يقبل فقالوا هذه الكلمة مع التبر مما فيه قالوا هذه منه مراوغة حتى لا ينسب إلي كتاب وبعضهم قال لا هو يرى أن ما ذكره لا يخالف الدين فإن وجد شيء يخالف الدين فأنا بريء منه عندما تروا أنه أجاز تعلم سهر عنده كتاب وحد آخر اسمه المطالب العالية آخر ما ألفه على قول محمد صالح بن زركان آخر ما ألفه كتاب المطالب العالية كله في السحر بطفاصيل السحر لكن رازح نعمله بما يعتقد شو نقوله أيها الإمام ربما أنت على وفق ما قعدته قبل قليل من أن تعلم السحر واجب معلومة قلت لا محظور بعدين قلت واجب فذكرت هذا الكتاب وأنا أبرأ مما يخالف الدين يعني إن وجد شيء قد خالفته فيه الشارع فأنا بريء من ذلك لكن هذا لا يكفي ابن تيم يعرفكم وش يقول في تعارض العقل للنقل يقول لك هذا الكتاب ألفه لمرأة هي أم على الدين السلجوقي الخوارزمي دولة السلاجقة مقابل ألف دينار هل صحيح هذه المعلومة غير صحيحة؟ بشوف بالابن تيمية شنوا عليه حمل شارسة لأشاعرة من أجل هذا الكلام قالوا إنه يتهم الرازي بالكوف وأنه قذفه في دينه وأنه أخذ مالاً ليؤلف كتاباً في السحر نحن لا نبرئ الرازي من أن هذا الكتاب له لكن هذه كلمة مع التبرئ تجعلنا نتوقف قل لعله تبرأ منه ولعله فعل شيئا يراه جائزا إذا قال مع التبري منه ولكنه كان مولعا بالسحر كان التفاصيل التي سيذكرها شيء لا يرد إلا على من كان مولعا بالسحر يعني يحب أن يقرأ ويطالع السحر لكن نبرئه إن شاء الله من اعتقاد ما فيه من الكفريات نعود إلى هذا الكتاب السر المكتوب قال وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه أنا قادرنا هذا الشيء للتعليق على كلمة المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان في نسخة مطبعي كما ذكرها هذا خطأ فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره ويقال إنه تاب شوف ما شاء الله ابنه كثير يربيك شوف تسمع غير كلمة توفيه نظر وهذا بعيد ويقال إنه تاب روعة ويقال إنه تاب منه وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة شو العذر رائع والله يربيك الشيخ قال ألفه لا اعتقادا لصحته ولكن على, إظهار وجه على وجه إظهار الفضيلة بمعنى أنني متمكن من هذا الآن أحبت أن لكم بركب أنني متمكن من هذا الآن فقط وإلا أنا لا أعتقده بدليل مع التبري منه وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المظنون به رائع عز بن كثير وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبع وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه أنكم يفعلون أو لا يفعلونه يفعلون وما يلبسونه وما يلبسونه, وما يلبسونه وما يتنسكون به البلد عندكم ما يتمسكون خطأ وما يتنسكون به آه. يتعبدون وما يتنسكون به نقلعه ونحن على كل احتمال قال وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه ويمكن يكون وما يلبسونه لكن الأقرب يلبسونه وما يتنسكون به كأنه يريد أنهم أنهم رجعوا في مخاطبة الكواكب السماع في أمورهم الدينية والعادية في اللباس وفي الدين في النسك قال هذا النوع الأول سحر الكلدانيين والكسدانيين يعتمدون فيه على مخاطبة الكواكب قال والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثيرا بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية بمعنى هناك ناس بأنفسهم بنفوسهم يؤثرون فيك أنا رجعت لشرح هذا العبارة بأنفسهم يؤثر فيك يمكن بالسحر يمكن ماذا يستعمل يستعمل الشياطين يستعمل غير ذلك لكن قال لك أشبا من أهل النظريا تاعه أنا أقول لهم يشرح لك وش يسمى بعلم النفس الجديد هذا إلى تلي باتي كلمة تلي دائماً وين تشوفها؟ معانتها بعد معانتها عن بعد لا لا عن بعد كلمة بعد تلي فيزيون أي عن بعد تلي فون عن بعد تلي تتحكم عن بعد هذا تلي باتي تلي باتي بمعنى نفسك بنفسي عن بعد يجلس هو هنا ويبدأ يفكر, يبدأ يفكر فيك يبدا يفكر فيك فيدخل في عقلك فيؤثر فيك اما بالهمن او بالحزن او بغير ذلك هذا يسموه لاتيليباتي يقول لك لي النفوس اللي قوتها واللي ارتباطها باش بالارواح السماويه بالارواح السماويه صارت مثله ارواح سماويه تاثر في الارواح تاع الانسان لا لا تاثر قالك لي ارتباطهم بتلك صاروا هم يؤثرون في الإنسان للملابسة للمشاكلة للمشابهة أعطيك دليل على ما يقول قال لك ألا ترى أن المرعوف إذا رأى اللون الأحمر يزداد ورعافه ألا ترى إن... إحنا نقول مواشي ما ذكروش ألا ترى أن الإنسان إذا داوى من نظر إلى الخضرة حسن نظره أعباكم بها كان حديث موضوعه النظر الى الخضره يجلل البصر واحد تمتمه 12 كيلو بطاطا قاعد يشوف فيها الخضره الخضره بمعنى الخضره الخضره بمعنى اللون الاخضر كالزرقه والاسود وراها خضره خضره تقالك جا فيها ولا صفار اللون الاخضر يجلل البصر ادامه النظر اليه يجلل البصر لاشك انه يريح العين الا ترى أن مثلا الإنسان المصروع أو الممسوس لا يجب يشوف حاجة تبرق ولا تزيد فيه قال كما أنه يتأثر بهذه الأشياء المادية فلماذا لا يتأثر بإنسان؟ يعني تتأثر بالحمراء إيه؟ تتأثر بلا معان إيه؟ ولا تتأثر بإنسان مركز عليك واستدل بحاجة من الشرع وهي العين العين حق الإنسان مثلا إذا رأى تلك اللحظة وانعقد كم يقول ابن القيم انعقد ذلك الحسد انعقد ذلك تلك النظرة انعقدت مع حسد مع خبث في النفس فلك تقيقة فتصيبه بالعين عدم التبريك هذا كله نحن نوضح كلامها يقول وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق وله أن يستدل على ذلك بما ثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين قال فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغن في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات لا يحتاج الى ان يستعمل لا حمره ولا لمعان ولا شيء بنفسه يؤثر فيك وقد تكون ضعيفه فتحتاج الى الاستعانه بهذه الالات فتحتاج الى الاستعانه بهذه الالات وتحقيقه أن النفس اذا كانت مستعليه عن البدن شوف هنا او جاب الكلام تاع الاتصال بالامر اذا كانت مستعليه عن البدن انسان ماهوش مادي روحاني إذا كانت مستعلية عن البدن شديدة الإنجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن ثم أرشد إلى مداوات هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياضة الرياضة هنا المقصود بها ترويض النفسها مش كان يديل الصوفية أبو حامد غزالي يذكر في إحياء أولو بن دين يقولك أحفر حورة وقعد فيها أربعين يوم يجيك الإلهام والكشف طبعا يجيه الإلهام مع الشيطان يجي له واحد يهضر مع الشيطان يقوله اعلم أنك أنت وليهة الزمان ويأمنه خلاص يعني تخلي أنت تبقى واحدة أربعين يوم في ظلام ومشكاح يجيك فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن ثم أرشد إلى مداوات هذا الداء بتقليل الغذاء عرفت المذهب وال والبوذية قائم على هذا هو كثرة الخلوات وتقليل الأكل وعدم مخالطة الناس عايشين في مونستير يسمونه المنستير كما يقولوا معبد في أعالي الجبال وين قطعون عن الناس فتأتيهم حينئذ هذه الأحوال تأتيهم أحوال عجيبة طبعا نحن نفسرها بالتفسير الشارع. الشياطين تسكنوكم وتتج... وتؤثر في من تريدون التأثير فيه ليس له علاقة لا بيذلك شوفوا كلام من الكثير رائع بعدين ماشي يقول يقول وهذا والانقطاع عن الناس والرياضة. الرياضة بمعنى تدرب. يدرب نفسه على الجوع. يدرب نفسه على الخلاوات. قلت ابن كثير رحمه الله ونختم. قلت وهذا الذي يشير اليه هو التصرف بالحال. هو التصرف بالحال. وهو على قسمين. طارة تكون حالا صحيحة شرعية. يتصرف بها فيما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحرا في الشرع يمكن لما يمكن إنسان صالح إنسان صالح قد يظهر الله عز وجل على يديه كرامات مثل هذه ابن عمر الخطاب يحدث ساريا وهو بعيد عنه ألف ياسارية الجبل سبحان الله خلاص أحطى بهم العدو من كل جانب فيسمعونا الصوت عمر ياسارية الجبل فالآن رجعوا إلى الجبل فنصرهم الله وفتح عليهم لما رجعوا إلى المدينة حكاوا للناس قالوا شوفوا سمعنا ذلك نار قالوا الله لقد كان عمر الخطب على المنبر فقطع خطبته وقال ياسارية الجبل فذلك الوقت سامعوه شيء قد يحدث لا يستكروه في كرامات الأولياء هو القصة صحيحة سارية الجبل واللي يحب يقرأ تخريجها تخريج رائع الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال وهذا لا يسمى, ولا يسمى هذا سحرا في الشر وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما آمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة ما أنه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه ابن كثير نراه رحمه الله يرد بأدب وعمدا أتى بكلام حتى يرده دون أن يشعر القارئ بأنه يرد هنا يعطيك ضوابط أنه ليست العبرة بخوارق العادة إنما العبرة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نختم نكمل إن شاء الله يوم الأربعة القابل سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم الله